وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فإن قص المبيع لمرض أو تلف جزء أو تعيب أو وجد به عيب أو جني عليه فأخذ أرشه أخبر بالحال على وجهه يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا في باب المرابحة بيع المرابحة يعني إذا باع السلعة بقيمتها على أن يربح فيها كذا يربح فيها عشرة مثلا أو يربح على أن يربح في كل عشرة الريال أو نحو ذلك يعني يكون البيع على أساس القيمة التي اشترى بها من يريد البيع يعني كأن المشتري الآخر يريد أن يعتمد على شراء البايع هذا ما يريد أن يشتري هكذا وإنما يشتري بناء على شراء هذا البايع ويزيده مقابل شرائه أو عمله في هذا المبيع فيقول المعلف رحمه الله تعالى فإن قص المبيع لمرض مثلا اشترى دابة بمئة أصابها مرض عند المشتري هذا فأراد أن يبيعها مرابحة فإذا باعها وقال اشتريتها بمئة وأريد بها مكسب كذا لابد أن يخبر إذا حدث فيها مرض يقول اشتريتها بكذا مثلا بمئة فمرضت أو أصابها كذا وأريد الربح فيها خمسة بالمئة ولولا هذا المرض ما كفاني فيها عشرون بالمئة لكن لوجود المرض يكفي خمسة بالمئة لابد أن يخبر بالحقيقة ما يقول انا اشتريتها بمئة وأريد منك ربح خمسة فقط يستقلها المشتري الاخر الآخر ويقول اشتريت ما يدري عن ما حدث أو تلف أو تلف جزء أو تعيب أو وجد به عيبا أو جني عليه فأخذ أرشه كذلك إذا اشترى السلعة بمئة ثم هذه السلعة تلف فيها شيء فما يجوز لمن أراد بيعها ان يقول اشتريتها بمئة ويكفيني منك مئة وخمسة ويسكت عن التلف لا بد ان يخبر يقول اشتريتها بمئة وتأثرت بكذا واريد منك مكسب خمسة بالمئة او اقل او اكثر ولا يقول يكفيني فيها خمسة وان اشتريتها بمئة ويجحد العيب او التلف يبين الحقيقة او تعيب او وجد به عيب مثله وجد بها اشتراها بمئة فوجد بها عيب عند صاحبها الاول العيب فرجع اليه فقال له فيها عيب اردها يقول لا لا تردها بدل المئة خلها بتسعين نقص لك عشرة وقبلها قبلها جاءه شخص يريد أن يشتريها منه بمكسب فما يجوز أن يقول اشتريتها بمائة على السعر الأول ولا يجوز أن يقول اشتريتها بتسعين على السعر الأخير ويسكت لا يقول اشتريتها بمائة وحصل فيها كذا أو تبين لي فيها كذا فرجعت إلى البائع فقلت له كذا ونزل لي كذا فهي الآن بتسعين يوضح له الأمر جليا ولا يقول اشتريتها بتسعين فقط حتى لو لم يذكر إلا ما استقر عليه السعر يبين ما الذي أوصلها إلى التسعين بدل المئة أنه العيب الذي فيها حصل أو أخذ فيها أرش مثلا اشترى شيئا ما دابة او سيارة او غير ذلك فتعدى عليها متعدي فاصابها بعيب فاخذ من هذا المتعدي مقابل تعدي هذا اشتراها بمئة فتعدى عليها متعدي فطالبه فاخذ منه عشرين فأصبحت الآن بثمانين ما يجوز له أن يقول هذه بمئة لأنه اشتراها في الأول بمئة ولا يجوز له أن يقول هذه بثمانين لأنه استقر السعر على ثمانين وإنما يخبر بالحقيقة يقول هذه سيارة اشتريتها بمئة فصدمت فأخذت من من صدمها مبلغ عشرين فهي الآن علي بثمانين إن أردتها مرابحة بخمس وثمانين أنا أبيعها عليك ولا يخفي الحقيقة بل يبين الأمر جليا والأطوار التي حصلت والتقلبات التي صارت حتى يكون المشتري على بينة من أمره او جني عليه فاخذ ارشه واخبر بالحال على وجهه يقول اشتريتها بكذا ونزل لي كذا او اخذت ارش كذا او ثمن ثم العيب هذا بكذا واستقر الثمن بكذا فان اردتها مرابحه فانا اريد منك ربحا فيها عشرة مثلا او خمسة او اقل او اكثر نعم وقال أبو الخطاب يحط الأرش من الثمن ويخبر بما بقي فيقول تقوم علي بكذا أبو الخطاب من عمة الحنابلة رحمه الله يقول ما يحتاج أن يبين الأمر كله وإنما يقول إذا كان اشتراها بمئة وحصل فيها عيب أو أخذ أرش أو نحو ذلك أخذ عشرين ما يقول اشتريتها بثمانين ولا يقول اشتريتها بمعه وإنما يقول تقومت علي بثمانين فإن أردتها تدفع لي ربحا كذا خذها يقول ما يلزم أن يبين الأطوار والرواية الأولى يقول يكشف الأمر على حقيقته ولا يخفي شيئا أبو الخطاب يقول ما دام لم يزد في القيمة ولم يكذب يقول تقومت علي بكذا انا اشتريتها بمئة مثلا واخذت فيها ثمانين ارش العيب فاستقرت علي بثمانين يقول هذه تقومت علي بثمانين يقول والاول او لا لما لان فيه ايضاح للحقيقه كشف الامر جلي لان المشتري إذا قلت له تقومت علي بثمانين ربما اغتر واخذها ولو قلت له اشتريتها بمئة ثم تبين فيها عيب فأخذت عن العيب عشرين فتقومت علي بثمانين قال لا يا أخي أنا شيء فيه عيب ما أريده أنا شيء فيه مرض ما أريده أنا سيارة مصدومة ما أريدها يا أخي أنا أريد شيء نزيه نظيف فاولى ان يبين الحقيقه كما هي ولا يكذب ولا يموه يقول تقومت علي بكذا لانه اذا قال تقومت علي بك بكذا ما كذب لكنه ما, ما كشف الحقيقه كما هي ما وضحها والمشتري له ظروف قد يكون يريد ان يهديها مثلا ولا يهمه زياده عشره او عشرين مثلا فاذا كانت مصدومه السيارة ما يريد ان يهدي سياره مصدومه ونحو ذلك وهكذا فالاولى ان يبين الحقيقه كما هي فان لم يشتري هذا اشترى غيره فان صدقا يعني البائع والمشتري يجعلان هذا الحديث نصب اعينهم دائما وابدا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما فرق بين الأمرين فيبين الأمر كما هي ولا يكذب ولا يموه ولا يدلس عليه نعم والأول, والأول أولى لأنه أبعد من اللبس والفرق بين الأرش والكسب أن الأرش عوض نقص ثمن فهو كثمن جزء بيع منه والكسب لم ينقص به المبيع تقدم لنا في درس أمس قلنا الكسب الذي يكسبه من ورائها ما يلزم أن يبين به قلنا مثلا إذا اشترى السيارة بعشرة واستعملها في طريق من الحرم الى ميناء الى عرفات الى كذا وكسب منها مبلغ فجاء شخص قال اريد ان اشتري السياره منك هذه مرابحة بكم اشتريتها قال اشتريتها بعشرة مثلا وكسب منها الفين ما يلزم ان يقول كسبت منها الفين لان ما نقصت هذه هي. بخلاف العرش فالعرش نقص يلزم ان يخبر به اشترى السيارة بعشرة وكسب منها ألف ثم أراد أن يبيعها مرابحة ما نقصت هي هي اشترى السيارة بعشرة وتبين فيها عيب أو اصيبت بشيء ما فأخذ الأرش الفين فالأرش هذا مقابل نقص في العين وأما الكسب فليس نقص في العين ما ينقص العين السيارة اشتغلت من الصباح الى, إلى الظهر ومن الظهر إلى المغرب مثلا ما يضرها بخلاف ما لو صدمت وأخذ مقابل الصدمة هذا يضرها فالشيء الذي لا يضر لا يلزم أن يخبر به والشيء الذي يضر العين لازم أن يبينه يقول هناك فرق بين الكسب والأرش أخذ أرش ألفين أخذ مكسب ألفين اجره عمل مثلا الألفين يخبر بأحدهما ولا يخبر بالآخر ما يلزم أيهما الذي يخبر به الأرش الأرش لأنه نقص في العين والكسب الذي هو أجرة ما يلزم أن يخبر به لأنه معروف أن الشراس سيعة ترزق الله من وراه هو الشراهب يوقف عند الباب فالكسب ما يلزم أن يخبر به لأنه لا ينقص العين والأرش يلزم أن يخبر به لأنه ينقص العين نعم. ولو جن العبد ففداه المشتري لم يزد ذلك في رأس المال لأنه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع ولو جن العبد اشترى رقيقا بعشرة ثم إن الرقيق هذا تضارب هوية آخر وصارت المضاربة فظيعه الرقيق هذا ضرب خصمه ففقى عينه فقومت العين بخمسين ألف فدفع له خمسين ألف فدى عن ما حصل منه وهو اشتراه بعشرة هل يصح أن يقول تقوم علي بستين ألف وهم اشتريه بعشرة لا لأن هذه جناية من العبد ما استفاد منها العبد وما زادت عينه وما اكتسب صنعه بخلاف ما لو اشتراه بعشرة وادخله في مدرسة يتعلم علما ما ودفع لهذه المدرسة اجره التعليم خمسين فأصبح عليه بستين يبين يقول هذا تقوم علي بستين القيمة بسيطة عشرة لكن هذه الصنعة التي سفادها قومت علي بخمسين فيبينها بخلاف الجناية فلا يجوز أن يحتسبها من القيمة لأنه ما زاد بها العبد شيئا نعم وإن نقص المبيع لتغير الأسعار فقال أصحابنا لا يلزمه الخبر به لأنه صادق بدونه نعم والأولى أنه يلزمه لأن المشتري لو علم ذلك لم يرض به فجرى مجرى نقصه بعيب ولو نقص وان نقص المبيع لتغير الاسعار فقال اصحابنا لا يلزمه الخبر من المعلوم ان الاسعار تزيد وتنقص تنقص اشترى قبيل الحج مثلا بمائه هذه السلعه في وقت عز الاسواق اشتراها بمئة كان يتوقع أنه يبيعها في أيام الحج مثلا بمئة وخمسين لكن جلست عنده ما راحت أتاه آخر بعد الحج قال أريد أشتري منك هذه السلعة مرابحة الآن الأسعار انخفضت راح والحجاج اشتري منك هذه السلعة مرابحة يقول بعض الاصحاب يقول ما ما لو ما لا لوم عليه يقول هذه اشتريتها بمئة كم تدفع لي ربح؟ قال ادفع لك خمسة قال خذها هو يتمنى ان تذهب ان تروح برأس المال لان الموسم انتهى قال بعض الاصحاب ما يلزم ان يخبر انهم اشتريها قبل الحج والان الاسعار انخفضت يقول أنا اشتريتها بمئة بكم تدفع لي ربح؟ قال ادفع لي خمسة قال نصيبك يقول لا يلزمه الخبر به لأنه صادق بدونه يعني هو صحيح مشتريها بمئة ما كذب لكن فرق بينما يشتريها في ذي القعدة مثلا بمئة أو يشتريها في عشرين ذي الحجة بمئة فإذا القعدة يتحرى موسم الحج والأسعار مثلا تزيد اشتراها بعد ما سافر والحجاج تكون أقل والمشتري لا يدري ما سأله متى اشتريتها وإلا لو سأله يجب أن يخبر لكن ما سأله قال أريد أن اشتري منك هذه السلعة مرابحة أعطيك فيها خمسة ربح قال نصيبك بعض الاصحاب يقولون ما يلزم أن يعطيه الحق يبين له أنه مشتريها قبل انخفاض الأسعار والأولى أنه يلزمه يقول الأولى وبراءة الذمة أنه يقول انتبه هذه أنا اشتريتها في ذي القعدة أن الآن في آخر ذي الحجة أنا اشتريتها في ذي القعدة وقت الموسم بمئة واريد فيها ربح فإن رضي بهذا فبها وإلا يكون على بينة من أمره لأن المشتري قد يظن أنه اشتراها قبل يومين أو ثلاثة بعدما انخفضت الأسعار وأن هذا السعر منخفض بينما اشتراها في وقت ارتفاع الأسعار ولولا انه يلزمه لأن المشتري لو عالم ذلك لم يرض به لو علم أنه اشتريها في ذا القعدة وقت ارتفاع الأسعار وتحسنها مثلا والآن انخفضت ما رضي فالاولى أن يبين له الحقيقة فجرى مجرى نقصه بعيب لأنه اشتراها وقت ارتفاع الأسعار والآن انخفضت الأسعار فهو بمثابة كأنه حصل فيها عيب انخفاض السعر عيب نعم وإن حط بعض رأس المال وأخبر بالباقي لم يجز لأنه كذب وتغيير وتغيير بالمشتري هذا ما أراد أن يخبره أنه اشتريها وقتها على الاسعار وإنما خفض من السعر هو نفسه قال هذه السلعة أريد أن اشتريها منك مرابحة بكم اشتريتها قال اشتريتها بثمانين وهو في الواقع مشتريها بمئة في ذا القعدة لكن قال انزل عشرين ويدفع لي خمسة مكسب وتكون الخسارة خمسة عشر بسيط نقول لا يجوز هذا لما لانه كذب قال اشتريتها بثمانين وهو مشتريها مئة حتى وان كان هذا الكذب عليه يعني نقصه لكن ما خبر بالحقيقة ما صدق فإن صدقا و بين بورك لهما في بيعهما وان كذبا و كتما محقت بركه بيعهما فالاولى للبائع ان يبين الحقيقه كما هي لا يمو على المشتري يظن المشتري انه اشتراها بهذا السعر مثلا فاذا هو مشتريها بخلاف ذلك يصدق معه نعم فصل فان اشترى اثنان شيئا وتقاسما فقال احمد لا يبيع احدهما مرابحه الا ان يقول اشتريناه جماعه ثم تقاسمناه فصل فان اشترا اثنان شيئا وتقاسما اشتروا ثياب او طعام او اواني او اي شيء، ثم تقاسمه هو وصاحبه هذا لي وهذا لك وانت نصيبك مثلا بمئة وانا نصيبي بمئة او انت بثمانين وانا بمئة وعشرين وهكذا هو صاحبه تقاسمه ودفع أحدهما الفرق للآخر مثلا جاءه شخص يريد أن يشتري منه مرابحه ما يجوز له أن يقول اشتريت هذا بثمانين يعني نصيبة أو اشتريته بمئة وعشرين يعني نصيبة أو اشتريته بمئة يعني نصيبة لا يجب أن يقول اشتريته أنا وفلان بمئتين وتقاسمنا وإياه فصار نصيبي بثمانين ونصيبه بمئة وعشرين أو صار نصيبي بمئة ونصيبه بمئة أو صار نصيبي بمئة وعشرين ونصيبه بثمانين لأنه يختلف الحال لانها دخلت المقاسمة والمقاسمة مبنية على التسامح بين الطرفين فما يجوز لك أن تأخذ مقابل تسامحك مع صاحبك الأول تأخذه من المشري الثاني لا تبين له أنكم تقاسمتم وصار نصيبك بمئة وعشرين أو بثمانين أو بتسعين أو أيا كان فلا تقول هذا اشتريته بكذا فقط وإنما تبين المقاسمة لأنك إذا قلت اشتريته بكذا وثق إنك ما أنت مغلوب وأنت تعرف الأسعار فيطمئن إلى قولك اشتريته بكذا بينما أنك قاسمت ابن عمك وتسامحت معه وجعلت نصيب ابن عمك بثمانين وانت حملت مائه وعشرين ثم ياتيك اخر وتبيع عليه بمرابحه فوق المائه والعشرين هذا يكون غش ما صدقت مع صاحبك الاول او الثاني وقد تسامحت مع صاحبك الاول يقول لازم ان يبين يقول اشتريناه بكذا وتقاسمناه فصار نصيبي بكذا فإن اردته مرابحة فأنا أريد رب عشرة أو عشرين أو أقل أو أكثر نعم. وإن اشترى شيئين بثمن واحد ثم أراد بيع أحدهما أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ ثمرتها أو شاة فأخذ صوفها أو لبنها الذي كان فيها ثم أراد بيع الأصل مرابحة أخبر بالحال على وجهه كذلك المسألة الأولى اثنان اشترى اشترى يا شيئا واحدا وتقاسما هذه واحد اشترى شيئين اشترى مثلا شات وسيف ثم إنه ثمن اشتراها بمئة وقال الشات بسبعين والسيف بثلاثين ثم يأتيه آخر يريد أن يشتري السيف مرابحة منه فيقول تحصل علي بثلاثين نقول لا ما يجوز لأن هذا تقدير منك مو بحقيقة قل له اشتريت الشات والسيف بمئة وقدرت الشات بسبعين وقدرت السيف بثلاثين فإن أردت احدهما مرابحه فلا باس ولا تقول هذه الشات طلعت علي بسبعين اريد ان أبيع عليك بثمانين مثلا ما صدقت فإذا اشترى شيئين بثمن واحد ثم قسم القيمة بينهما وجب عليه أن يخبر بالحال وإن اشترى شيئين بثمن واحد بمئة مثلا بخلاف ما لو اشترى شيئين كل واحد بثمن لا باس ثم اراد بيع احدهما او اشترى شجره مثمره اشترى شجره نخله عليها ثمر ثم اخذ الثمره وبقيت الشجره ليس فيها ثمر ياتيه شخص يقول هذه اشتريتها بكذا من نفس السعر الذي اخبره اشتراها به لا لانه اخذ الثمره اشترى شاة مثلا عليها صوف كثير ثم جز الصوف ليستفيد منه ثم يقول اشتريتها بكذا ويترك ولا يبين انه اخذ الصوف لا هذا لا يجوز بل يجب ان يخبر بالحال او شاة فاخذ صوفها او لبنها الذي كان فيها اشترى فيها شاة فيها لبن كثير ثم حلبها ثم اراد ان يبيعها مرابحه يقول اعلم انني اخذت منها لبن او نحو ذلك ثم اراد بيع الاصل مرابحة اخبر بالحال على وجهه ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن نعم ولا يجوز اقرأ ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن لان قسمة الثمن طريقه الظن واحتمال الخطأ فيه كثير ومبنى المرابحة على الأمانة فلم يجوز هذا فيه يعني ما يجوز أن يبيعه على حسب تقديره الثمن، لأن تقديره الثمن محل ظن قد يجوز يساوي أقل يساوي أكثر والخطأ يحصل فيه قدره بسبعين بينما ما تساوي إلا ستين قدرها بسبعين وربما أنها تساوي ثمانين هذا كله ظن والمرابحة مبنى المرابحة على الأمانة والثقة. أنا أعرف أن فلان جيد في البيع والشراء. أنا أحب أن يشتريه وأنا أزيد خمسة في كل ما يشتري وأأخذه. أطمأن حبي لي من كوني أنا أدخل السوق وأشتري فأغلب. أنا لا أعرف الأسعار ولا أعرف الأسواق مثلا لكن هذا الرجل جيد ويعرف الأسواق ويعرف الأسعار. ويماكس. فأنا أحب أن اخذ منه مرابحة أدفع له ربح معين مقابل تعبه ولا أغلب فالمرابحة يقول مبنية على الأمانة مبناها على الأمانة أني أنا واثق بهذا الرجل واثق بأنه صادق واثق بأنه لا يغلب فأنا أطمئن إلى ما يشتري وقد يجوز أنني مثلا بناء على ثقتي فيه أقول اذهب اشتري سلعة ذيك من هذا الرجل وتعال لمي أنا أشتريها منك مرابحة بكذا أدفع لك زيادة خمسة لأنه أنا استفيد مثلا أكثر من الخمسة هل يدفع له ربح إذا اشتراه من لو اشتريت أنا فالمرابحة مبنية على الأمانة الائتمان والثقة بالرجل فليحذر الرجل ان يكون مؤتمنا ثم يخون فلا يخن وانا ائتمنته ووثقت فيه نعم فان كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالاجزاء كالمكيل والموزون من جنس جاز بيع بعضه بحصته من الثمن لأنه ينقسم على أجزائه وجزءه معلوم يقينا هذه مشابهة للتي قبلها إلا أنها تختلف هذه يجوز بيعه بحصته فإن كان المبيع مما ينقسم عليه الثمن ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كالمكيل والموزون مثلا والمعدود مثله من جنس جاز بيع بعضه بحصته من الثمان مثلا جئت إلى زيد وقد اشترى صبره من الطعام كل صاع بريال هي يمكنها مئة ساعة وأكثر وأنا به خمسة آصع فقط فقلت له أريد أشتري منك مرابحة بكم اشتريت؟